وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِنْ أَن فَرَعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَب عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْبَارُهُمْ يَقُولُونَ وغرقنا آلَ فرعون وأنتم توضرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتوا مرغدا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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها, من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو آدنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سالتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فدهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتوا من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين عتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَنْ لَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ